ورا الله الله الله الله الله الله عليك خلقنا الانسان من نقطه امشيد لَبِتَّ لِي جِفَجَعْنَا بَصِيرًا أي سُبْحَانَ الَّذِي مَشَاءَكِرًا وَإِنَّكَ فَوْرًا تَنَّا أَعَدْتَنَا السلا سل اا لا لا والسير ان ان الابرى الشرون منك كان مزا يُجيرونا تجبيرًا اي والله الله ويخافون يوم إن كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لواي ما يقوي والله والله يفتح عليك نخاف من ربنا اياما نسقم طر فَوَقَاكُمْ مَضَاقَ الشَّرَّ ذَلِكَ يَوْمُهُ عَلَكُمْ نَضْرَةٌ وَسُرُورٌ يا بما صبروا وجزاء بما صبروا جنة وحريرة وجزاء لما صبروا جنة وحريلا وجزاء إذا على الرائك لا يرون بها الشمس ولا زمررا الله الله اكبر وذاني هم قيلالوا وذللت قطوفها ذليلا ويطاق عليهم بانياتهم fi dawtih wa akwab kanat muwaridan qawarim min وَيُس قَ بكَ سأ ك مزد غز جبيلا عين في ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا من ثورا وهي الأهل من العام ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا فَسِبْتَ تَغْمَلُ لُؤَلُؤَ أَمَّنْ تَرَوْا إِذَا رَأَيْتَ الثَّمَرَاتِ مَا أَمْلَكَكَ Qadak Allahul Azim. Sələdi məl, haydi məl?